بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتربيه الخاصة إدارة العلاقات العامة تقدم أدب الهاتف لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله قراءة الأستاذ أحمد المرشد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة بعنوان أدب الهاتف من تأليف ا ل ع ل م ا الشيخ بكر ب ن عبد الله أبو زيد رحمه الله ومن إصدار دار العاصمة بالرياض قال رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن اهتد بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإن آداب الهاتف الشرعية مخرجة فقها على آداب الزيارة والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين في المقدار والزمان والمكان و ج ن س الكلام وصفته وجميعها معلومة أو في حكم المعلومة في نصوص الشرع المطهر وجميعها أيضا تأتي في قائمة الفضائل والمحاسن التي دعا إليها الإسلام لبناء حياة المسلم على الفضل والفضيلة والأخلاق العالية الكريمة ثم جميعها مبني على الرفق واللطف والتأسي بنبي هذه الشريعة المباركة العظيمة صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواهما مسلم وهي آداب مطلوبة من الطرفين المتصل والمتصل عليه وإن كان بعضها في جانب المتصل آكد لأنه هو الطالب والطالب قريب من السائل غ ا ل ب ا ففي موقفه ضعف، فليجبره بحسن الأدب. ومن هنا صارت ت ح ل ي ب هذه الآداب وأمثالها عمارة للمدينة الفاضلة في الإسلام، مبنية على نشر ا ل إ خ ا ء و ا ل ت و ا د د وحسن التعامل وحفظ العهد ورعاية الأمانة وتنمية المصالح ودرء المفاسد، فحقاً صارت هذه الآداب من مقاصد الإسلام. وإليك بيانها واحدا إثر واحد وإن كانت في الجملة تختلف أحكامها باختلاف أحوال الناس وأزمانهم وأماكنهم وأقدارهم وقدراتهم واللبيب الموفق يقدر الأمور في مجاريها الشرعية ويلتمس العذر لمنفاته شيء منها إذ الناس ليسوا على مرتبة واحدة في التعقل والتعلم والدوق وحسن التصرف والسعيد من إذا بصر تبصر وإذا ذكر تذكر وهذا سياق جملة صالحة منها دعاني إلى تدوينها ثلاثة أمور الأول لتكون تذكرة لي ولمن شاء الله من إخواني الثاني التنبيه على محذرين كثر تأذي الناس من تعامل الآخرين بهما سكوت المتصل إذا رفعت السماعة حتى يتكلم المتصل عليه فما أن يعرف الصوت إلا ويضع المتصل السماعة ويأتي توجيه التحذير منه والنهي عنه وأنه غاية في سوء الأدب وتسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن المتكلم وعلمه وهذا ت خ و ن في الأمانة وضمور في الحياة والثالث أن الهاتف التلفون والنداء البيجر والهاتف الآلي الجوال أصبحت تكون دورا مهما في الحياة فهي أهم وسائل الاتصال الشفوية وأسرعها. وتعطي المتهاتفين فرصة الإيضاح بلا عناء مكاتبة ونحوها، فكم فيها من توفير الجهد والوقت والمال وتلبية المطلوب بأقصر وقت ورفع مشقة الذهاب والإياب بل والسفر لأمور تقضى بواسطة الهاتف، ف ل ل ه الحمد على نعمه، لهذا صار ح ق ي ق ا ببيان آداب استعماله شرعا، فإلى بيانها.